بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العشقون من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المجنون في ثيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي يقضب عليكم عمر البساطي يقول الحياة في المدينة المنورة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل واحد مرحلة أثرت فيها القلق والفتن وأقمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستنصار خضرائها من الخارج وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة الثالثة للهجرة أثنان مرحلة الهدنة مع الزعمة الوثنية وتنتهي بفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام ثلاثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا وهي مرحلة التوافد القبائل وأقامير المدينة وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة من بناء المسجد النبوي إلى فرض زكاة الفطر قصص بناء المجتمع الإسلامي في المدينة أولا بناء المسجد النبوي أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزوره في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو بناء المسجد النبوي وقد ذكرنا أن ناقة رسول صلى الله عليه وسلم بركت في مربد للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين من بني النجار وكان الذي يكفلهما أسعد بن زرارة رضي الله عنه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذهما مسجدا فقال لا بل نهابه لك يا رسول الله فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما حتى اتعاه منهما ثم بنه مسجدا وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملائب النجار فجاءوا فقال لهم يا بن النجار فامنون بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال الحافظ الفتح وظاهر الحديث أنه لم يأخذوا منه ثمنا. وذكر ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما بعشرات دنانير أخذهما من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا منافathlon بينهما فيرمع بأنه لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم فعين له الغلمين فابتاعه منهما فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وما تحملوا عنه الغلمين بثمن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء مسجده حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم وكان في ذلك المربد قبور للمشركين وفيه خراب ونخل فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبر المشركين فنبشت وبالخراب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل في قبلة المسجد وكانت القبلة إلى بيت المقدس وجعلوا عضادتيه حجارة فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع اثنان وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وهذا حديث حجة للجواز لأن المسرك لا حرمة له حيا ولا ميت ثلاثة وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها أربعة وجواز بناء المسارد في أماكنها خمسة وقيل فيه جواز قطع الأشجار المثمرة الحادة أخذ من قوله وأمر بالنخل فقطع وفيه نظر لاهتمال أن يكون ذلك بما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ عليهم مقطاع ثمرته مشاركة رسول صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللابين والحجرة في بنيانه وهو يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم إن الاجر اجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم قال قائلهم لان لأ قعدنا والنبي يعملوا لذاك منا العمل المضلل وكانوا ينشدون وهم يعملون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة أعطوا طلق اليمامي المسحات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد جانبا منه ويشجع المواهب فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن طلق من علي اليمامي الحنفي رضي الله عنه أنه قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يابنون يا المسجد قال فكأنه لم يعجب عملهم قال فأخذت المسحات فخرطت بها الطين فكأنه أعجبه أخذ المسحات وأعملي فقال صلى الله عليه وسلم دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم الطين وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم قدموا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم من كباء وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأم فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا شدة عمار رضي الله عنه في العمل وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون لبنة لبنة وجعل عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين وكان رجلا ضابطا فرأاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه وهو يقول يا عمار ألا تحملوا ما يحمل أصحابك قال إني أريد أجر من الله فقال له صلى الله عليه وسلم ابن سمية في أجر ولك أجران وآخر ذلك شربة من لبن وتقتلوك الفئة الباغية وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين ويه عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فقال عمار أعوذ بالله من الفتن قولة جميلة للإمام الذهبي قال الإمام الذهبي رحمه الله وقد كان بين الطائفتين من أهل الصفين ما هو أبلغ من السب السيف فإن صح شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه كم استغرق بناء المسجد النبوي واستغرق بناء المسجد النبوي 12 يوما وكان في أبسط صورة فراشه جمال وأعملته جذع النخل وسقفه جريد النخل وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع والجانبان مثل ذلك أو دونه حديث ضعيف وأما ما رواه الحاكم في المسند عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحزر فوضعه ثم جاء عمر رضي الله عنه بحزن فوضعه ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحذر فوضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولات الأمر من بعدي فهذا حديث ضعيف لا يصح بناء الحجرات وبعد الفراغ من بناء المسجد بنيت الحجرات لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف وسقفت بالجريد وجذوع النخل لتكون مساكن للرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فكان لسوده بنت زمعة بيت رضي الله عنها، وآخر لعائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج في ذلك الوقت إلا سودة وعائشة رضي الله عنهما. رواه الإمام البخاري في الأدب بالمفرد بسند صحيح عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمصوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع. وأحرز البيت الداخل عشر أذرع وأظن سمكه بين الثمان والسبع نحو ذلك ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل للمغرب وروى الإمام البخاري كذلك في الأدى المفرد بسند صحيح عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمصوح الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت له مصراعا كان أم مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان قال من عرعر أو ساج وكانت مساكنا قصيرة البناء فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال كنت أدخل بيوت يوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنها فأتناول سقفها بيدي قال الحافظ ابن كثير وذلك لأن الحسن البصري رحمه الله كان ضخما طوالا وقد اضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم توسيع المسجد النبوي الشريف وظل المسجد النبوي على حاله الذي بناه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثر الناس وضاق المسجد وذلك بعد غزوة خيبر فادخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان بن عفان رضي الله عنه محصور، فقال أن شذب الله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن قال الأحنف بن قيس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له قد ابتعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله في مسجدنا وأجره لك وفي رواية الترمذي والنسائي بسند حسن عن ثممة بن حزن القشيري قال قال عثمان رضي الله عنه أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي توسعة المسجد النبوي في زمن الخلفاء الراشدين وظل المسجد كذلك مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه فلم يزيد فيه أبو بكر شيئا ولما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعه وزاد فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا وقد نهى عمر رضي الله عنه عن زخفة المسجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال عندما أمر بناء المسجد أكنا الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ثم لما استخلف عثمان رضي الله عنه غيره وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متاولا قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كبي حصي قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده فيستدل بذلك على الراجح من قبل علماء أن حكم الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه مكانة المسجد في الإسلام ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلاة في حسب بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ومنتدى تلتقي فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزاعات الجاهلية وحظوظها وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات وبرلمانا لعقد المجالس الاستشادية والتنفيذية وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مار ولا أهل ولا بنون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويانس بهم وكانوا يسمون أهل الصفه قال شيخ محمد الغزالي رحمه الله وتم بناء المسجد في حدود البساطة فراشه الجمال والحصباء وسقفه الجريد وأعملته الجذوع وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح هذا البناء المتواضع هو الذي رب ملائكة البشر ومؤدي بالجبابرة وملوك الدار الآخرة إنما كانت المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فوساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي رواب الإسلام. بناء المنبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس مستندا الى الإلاج نخله فلما كثر الناس وكان ذلك بعد غزوات خيبر قال له أصحابه لو اتخذ شيئا تقوم عليه إذا خطبت حتى يرك الناس فأمر ببناء المنبر فلما صنع له المنبر وقام عليه حن ذلك الجزء إليه وسمع له صياح كصياح الصبي أو صوت كصوت العشاري حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكن روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأتهم من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك من براً قال إن فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة تدفع على المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت وروى الامام احمد في مسنده وابن ماجه والطحاوي في شرح مشكل الاثار بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة قولة جميلة للحسن البصري رحمه الله روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه مصير الجذع روى الدارمي في يوفي مسنده عن بوردة رضي الله عنه قال أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجذع بعد أن هدأه اختر أن أغريسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أن تصير جذعا وإن شئت أن أغريسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحصن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن اغرسه في الجنة وعند ابن ماجة والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال فلما هدب المسجد وغير أخذت ذلك الجذع فلم يزل عندي في بيتي حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاته قال الحافظ وهذا أي قول أبي بن كعب رضي الله عنه لا ينافي من أنه دفن لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف فأخذه أبي بن كعب رضي الله عنه فضائل المنبر جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذا المنبر فمن ذلك ما أخرج了 الأمم أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أم سلامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم من بري في الجنة وأخرج الأمم أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بري هذا على ترعة من ترعة الجنة وروى في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين من بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي قال الحافظ الفتح أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيها بغير آدات أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا أو هو على ظاهره وأن المراد أنه رودة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة فضائل المسجد النبوي أخرج الشيطان في صيحيه عن أبي هريرة تغضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيحين على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد هذا والبيت العتيق وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رارس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد قال الإمام سندي رحمه الله تعالى على حاشية النسائي أي آخر المساجد ثلاثة المشهود لها بالفضل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 العمل الثاني الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بنائه المسجد هو عقد المؤاخات بين المهاجرين والانصار وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن بأيديهم شيء لأنهم تركوا أموالهم خلفهم فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذه الأزمة المادية التي اجتاحت المهاجرين وعقدت المؤاخات في دار أنت بن مالك. وفي رواية أن المؤاخات عقدت في المسجد وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار وقيل كانوا مئة فاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي رحم روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال رضي الله عنه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يارث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت قال الحافظ الفتح هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ خميرات الحليف هذه الآية ولكل جعلنا موالي وروه أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم قال كان الرجل يحارف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهم الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقالت تعالى واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك وهذا هو المعتمد ويحتمل أن يكون النسخ أقع مرتين الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ولكل جعلنا موالي فصاروا جميعا يرثون وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والأرفاد ونحوهما وعلى هذا يتنزل بقية الآثار قولة جميلة للإمام السهيلي قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزل المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أهلا ببعض في كتاب الله يعني في الميراث ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة يعني في التوادي وشمول الدعوة وقد شدد الله سبحانه وتعالى عقد نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكمه بقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات ذكر تعالى أصنف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم مسلمون من أهل المدينة إذ آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصر الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا المقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريخ كم مرة حدثت المؤاخاه ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاه بين الصحابة وقعت مرتين المرة الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساه والنصرة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشرة والقوى فآقى بين الأعلى والأدنى ليرتقي الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر إذا ما بعدها وكذا مؤخات حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاهم قد ثبتت أخوتهما في الصحيح وهما من المهاجرين وأخرج الحاكم في المستدرك والبخاري وفي الأداء المفرد بسنة صحيح عن أبي شعثاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما آخ قال آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين المرة الثانية ثم أخ بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة فقد ذكر ابن إسحاق في السيرة عددا كبيرا ممن اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فقال وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والانصار فقال صلى الله عليه وسلم تاخو في الله أخوين أخوين واحد فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع خرجة ابن زيد رضي الله عنه أخوين وعمر بن الخطاب مع عثبان بن مالك رضي الله عنهما أخوين وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع ابي طلحه رضي الله عنه أخوين وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما أخوين وجعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبت رضي الله عنهما أخوين ومصعب بن عمير مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أخوين وأبو دهر الغفاري مع المنذر بن عمرو رضي الله عنهما أخوين وسلمان الفارسي مع عبد الدرداء رضي الله عنهما أخوين وطرحه بن عبيد الله رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه أخوين والزبير بن العواب مع سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهما أخوين وابلال بن رباح مع أبي رويحة الخاس رضي الله عنهما أخوين وليس معنى هذا أنه لم يكن التآخي إلا بين هؤلاء وإنما كان هذا أول ما آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وصار يجددها بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجرة ومن دخل في الإسلام بعد ذلك كما قال الحافظه الفتح ما مآثر الأنصار الخالدة وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثلة حرص أنصار رضي الله عنهم على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين فما نزل مهاجري على أنصارٍ إلا بقرعة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيح عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم ولقد ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلات في الإيثار لإخوانهم المهاجرين فقد أخرج الشيطان في صحيحهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قضيوا المدينة أي المهاجرون آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف إن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصين ولي امراتان فانظر أعجبهما إليك فسم بها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من آقط وسبل ثم تابع الغدوه ثم جاء يوما وبه آتر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيام قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم ما سقت فيها قال وزن نوات من ذهب فقال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد 1- منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكت 2- ولعبد الرحمن بن عوف في تنزوه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليه 3- وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني الفقير حتى بإحدى زوجتيه 4- وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه 5- وفيه استحباب التكسب 6- وألا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يريق بمروءة مثله 7- وفيه كراهية قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها 8- وفيه أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونهوها 9- وفيه استحباب الدعاء المتزوج 10- وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد 11- وفيه جواز نظر الرجل المرأة قبل أن يتزوجها قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى واعجاب المرء بسماحة سعد بن الربيع رضي الله عنه لا يعديله إلا اعجابه بنبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا الذي زاحم اليهود في سوقهم وبذهم في ميدانهم واستطاع رضي الله عنه بعد أيام أن يكتب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجة إن علو الهمة من خلائق الإيمان وقبح الله وجوه أقوام إن انتسبوا الإسلام فأكلوه وأكلوا به حتى أضعوا كرمة الحق في هذا العالم وروى الإمام البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال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 قال الحافظ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار رضي الله عنهم وأخرج الامام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال دع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال الحافظ والفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وضرب عليهم الجزية والمراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتهم وخراجهم لا تملك رقبتها لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين يقول الله تعالى في كتابه الكريم والذين سبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال الحافظ والفتح تحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب واحد إثارهم على أنفسهم اثنان مواساتهم لغيرهم ثلاثة والاستئثار عليهم وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات قال تعالى مادح للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإثارهم مع الحاجة ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الانصار المهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال العباء لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاما طائرة. ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صعرها خيار المحلق وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابو داود بسند صحيح على شرط الشيخين على انس رضي الله عنه قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مؤساة في قليل قد كفونا المؤونة وأشركون في المهنأ فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا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 وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الحفظ بن كثير في تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتبعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم فاذا من ابغضهم او سبهم او ابغضا او سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم وافضلهم عن الصديق الاكبر والخليفه الاعظم ابا بكر بن ابي قحافه رضي الله عنه فان الطائفه المغذوله من الرافضه يعادون افضل الصحابه ويبغضونهم ويسبونهم عيال بالله من ذلك وهذا يدل على ان عقولهم معكوسه وقلوبهم منكوسه فاين هؤلاء من الايمان بالقران اذ يسبون من رضي الله عنهم وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من ثبه الله ورسوله ويوالون من يوال الله ويعادون من يعاد الله وهم متبعون لا مبتدعون ويغتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون وقال تعالى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 روى الشيخان في صحيحيهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار واخرج الشيخان في صحيحيهما عن البراء رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن احبهم أحبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وروى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله أو إلا أبغضه الله ورسوله قال الإمام النووي ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهامات دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبدلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إثارة للإسلام ثم أحبهم لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم كان بضل ذلك واستدل به على نفاقه وفساد وفساد سريرته وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكونتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبة لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار قال أبو هريرة رضي الله عنه ما ظرم في وأمي لقد آووه ونصروه وروى الشيخاني في صحيحه معناتس ابن مالك رضي الله عنه قال صعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يصعدوا بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم وروى الشيخان في صحيحه عن أن رضي الله عنهم قال جاءت امراه من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إليه مرتين وفي رواية أخرى في الصحيحين قال أنس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان من الأنصار مقبلين فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي قال ها ثلاثا مرارا وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يوصي خليفة من بعده وهذا الكلام قاله رضي الله عنه لما طعن وأصيه بالأنصار خيرا الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأخرج الطحاوي في شرح مشكيل الأثار بسند قوي عن الحارث بن زياد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يحب الأنصار رجلا حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يحبه ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يبغضه. واخرج الإمام أحمد في مسنده وابن المارجة في سنة والنيه بسند صحيح على شرط الشيخين على أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يريه المهاجرون والأنصار في الصلاة واخرج الشيخان في صحيحه ما زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ثالثا كتابة الصحيفة أما العمل الثالث الذي قام به رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو كتابة الصحيفة أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لكن يشهد له حديث مسلم الذي قبله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين ألف بنود صحيفة المتعلقة بالمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم واحد أنهم أمة واحدة من دون الناس اثنان المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقصة بين المؤمنين وكل طائفة من أنصار على ربعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ثلاثة أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في هدائنا وعقلنا أربعة أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دا ظلم أو إثم او عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم خمسة أن ذمة الله واحدة يدير على المسلمين ادناهم ستة المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس سبعة من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة والاسوه غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ثمانية أن المؤمن يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله تسعة من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوض به إلا أن يرضى ولي المقتول عشرة أن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه باء بنود صحيفة المتعلقة بالمشركين. واحد لا يجير مسرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن اثنان لا تجار قريش ولا من نصرها ثلاثة لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم الإسلام قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة أشار إلى العداوة القائمة بين المسلمين ومسلكي مكة وأعلن رفضه الحاسم لموالاتهم وحرم إصداء أي عون لهم وهل ينتظر إلا هذا الموقف من قوم لا تزال جروحهم تغطر دما لبغي قريش وأحلافها عليهم؟ جيم بنود الصحيفة المتعلقة باليهود. واحد ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. اثنان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين اليهود دينهم والمسلمين دينهم من مواريهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. ثلاثة لبقية اليهود من بني النجار وبني الحارث وبني سعدة وبني جشمن وبني الأوس وبني ثعلبة. وجفنة ومن الشطيبة مثل مال يهود بني عوف وأن بطانة يهود كأنفسهم أربعة لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم خمسة على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإلى بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم المصح والنصيحة والبر دون الإثم دال بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة 1- المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجارك كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها 2- ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله تعالى وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3- أن بينهم أي أهل هذه الصحيفة النصر على من دهم المدينة أربع من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرثى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وكانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتذكية النفوس ولحث على مكارم الأخلاق ويؤدبهم باداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة وبجانب هذا كان صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة ويذكر فضائل الصبر والقناعة وكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل اللهم إلا إذا كان مضطظا كما كان صلى الله عليه وسلم يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله وكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي النازل عليهم من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة فضلا عن ضرورة التفاهم والتدبر وهكذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنويات ومواهب الصحابة رضي الله عنهم وزودهم بأعلى القيم والأقدار والمثل حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء ثم إن هذا الرسول القائد الاعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجال والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوي إليه الافئده وتتفانى عليه النفوس فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثاله وما يأتي برجد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي به بمثل هذا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا